بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكرون قينا حتى تأتيهم البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين مبكيين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 يصين لهم الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وما أمر إلا يعبد الله مخلصاً. ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفعوا من أهل الكتاب والمشركين ن في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين في نار جهنم خالدين أولئكهم شر البرية، أولئكهم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصّحاح. الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا تَعَلَّمَهُمْ قَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ بِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ